بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوله في التسفير للعلامة محمد بن صالح العسيمين رحمه الله تعالى شرف شيفنا أبي عبد الأعلى طالب بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ونسعى بعلمه وكان هذا كان هذا المجلس في ليلة الخميس الخامسي من شفر المحرم في العام الـ بعد الـ 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمى الله تعالى هذا قال العلامة ابن عثمين رحمه الله تعالى وقد حمى الله هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل حيث تكفى عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد موطي القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هاتك الله تعالى سفره وفضح أمره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعض ثناء ذكر الله المصنف رحمه الله تعالى أمر امر عظيم نعم امر ذكر الله ثناء ذكر الله المصنف رحمه الله تعالى أمر عظيم فما ذكره يتعلق عقيدة هامة في كتاب الله عز وجل وأن يعتقد المسلم أن الله حفظ كتابه من التبديل والتغيير أم هذا التبديل والتغيير قد يكون بالنقص أو بالزيادة أو بالتحريف يعني أن يزيد حرفا أو أن يزيد آية أو أن يزيد صورة أو حتى أن يزيد شكلة لم ترد في الكراءات المتواترة أو الثابتة المأقود بها في القراءات الثابتة المأخوذ بها هذه التي بها يثبت القرآن سواء كان عن طريق التواطر أو عن طريق أحاديث الآحاد التي جاءت بأثانين صحيحة والتحريف أن يأتي إلى آية من آيات الكتاب فيغير لفظها بأن يزيد حرفا أو أن ينقف حرفا أو أن يزيد شيئا مقحما في وسط الآية يغير به المعنى ويغير به اللفظ وقد حفظ الله كتابه كل هذه الأنواع من التحريف أو الزيادة أو النقص فلا يتمثل مخلوق أبدا من نعم من إحداث أو من هذا القرآن وفي قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ذليل قطعي ذليل قطعي الثبوت محكم على هذه العقيدة والحذر كما بينا يكون لنظر الكتاب <تصفيق> وأن في النسبة للمعنى لمعنى الآيات أو لتأويل الكتاب هل محفوظ أم لا الذي يظهر والله تعالى أعلم وأعلم ومحفوظ حفظ فر... فر... فر... نسبي يعني الحق هو... الذي آه... بيانه البي صلى الله عليه وسلم في سنته <تصفيق> وبينه اصحابه والتابعون الاحسان من السلف بلا شك في المصنفات في الدووين عن طريق الأئمة والعلماء الذين سخرهم الله وجل لبيان هذا الحق ولكن قد يتمكن المبطلون من التحريف والجهازة والتأويل الباطل والنقص في هذا المعنى وفي هذه المعاني الكتاب الره ولذلك كان التحريف في الكتاب على نوعين تحريف في التنزيل وتحريف في التأويل تحريف في التأويل فأما الأول فهو محفوظ بحفظ الله كما جاء في الآية لا يستطيع أحد أن يحرّف ضغف الكتاب وأما بالنسبة بالثاني فعلى التصفير الذي ذكرناه نعم يتمكن المبطل من التحريف في التأويل بل من إخراج معاني الكتاب عما قصد بها في كل الآيات وهذا حدث بالفعل ولكن الله عز وجل كما بين سخر العلماء الربانيين الذين يبينون أو الذين يفسرون الكتاب على الوجه الذي أراده سبحانه ولن يعدم أحدهم إصابة الحق فالحق بين الصحابة والسلف الصالح في تأويل الكتاب لا يخرج الحق عن تأويلهم إن شاء الله وعن تفسيرهم و قد اختلف المفشرون في الضمير المذكور في قوله تعالى وإنا له نحافظون على قولين القول الأول أن الضمير يعود على الذكر إن نحن نزم الذكر وإنا له له أي وإنا للذكر نحو القول الثاني أن الضمير هنا يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون بهذا معنى الآية يسبه معنى قوله تعالى والله يعصمك من الناس يعني أن يكون الله حافظا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يؤدي الأمانة وحتى يبلغ الرسالة والراجح هو القول الأول والذي عليه أكثر المفسرين ولا يمنع هذا أيضا من ثبوت المعنى او التأويل الثاني ولكن في آيات أخر أن الله عز وجل قد بيّن أنه عصم رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يستطيع لن يستطيع الكفار أن يصلوا إليه ولا أن يمنعوه من تبليغ الرسالة ولا من بيان الوحف ومن أعظم الطوائف التي سعت إلى تحريف كتاب الله لفظا وتأويلا ولكنها فشلت في تحريف لفظه وإن كانت نجحت في تحريف تأويله هم على ما يلي أولا اليهود والنصارى من أهل الكتاب ثانيا والكفار نشط طوائفهم الاخرى من غير اهل الكتاب ويخرو فيهم الملاحدة او على رؤوسهم الملاحدة ما شاء الله المنافقون والزنادقه الذين ينتسبون إلى هذه الأمور ينتسبون إلى أهل القبلة رأسهم الروافد هم ليسوا من أهل القبلة ومنهم أيضا الجهنية وكذلك القبرية نفات العلم وطابعا غلاة المتصوفة والذين قد يلحقون بالقسم الذي قبله ويدخل في القسم الأول أيضا هؤلاء الذين يسمون بالمستشرقين في العصر الحديث فأغلبهم من النصارى ومن اليهود امثلة التفاسير التي حاول اصحابها تحريف التأويل بالكلية حيث اخرجوا معاني القرآن عن الحق تماما وهذا ما يسمى بالتفسير الباطني او بالتأويل الباطني عن تأويل الباطنية الذين ادعوا أن للقرآن معنى الخاص ومعنى عام او معنى الظاهر ومعنى باطن وادعوا أن المعاني الباطنة لا يعلمها إلا أئمتهم سواء من الغلاة من المتصوفة أو من غلاة الروافد فمن هذه التفاسير تفسير ابن عربي الطائي الملحد <تصفيق> الذي كفره عامة الغلماء في زمانه وبعد زمانه <تصفيق> وكذلك تفسير السلمي الذي قال فيه الواحدي آآ وللسلني تفسير باطني لو قصد مع نياه لكفر أو كما قال و... وأيضا من أعظم الطوائف التي اشتغلت بهذا التفسير الباطني وهم أصل الباطنية الراصدة هم هم الذين تجرأوا من دون كل هذه الطواقف وصرحوا في مصنفاتهم بأنه قد حدث التحريف الفعلي في لفظ القرآن وملأوا كتبهم بالشبهات لإثبات هذا الأمر ومع قد ثبت في أعظم كتاب عندهم هو كتاب أصول الكافي للكلين أو للكلينين أنه ذكر عن عن الصادق عن أبي جعفر الصادق دعي عليه يعني أنه قال إن القرآن الذي جمعه علي مثل نفل, نفل قرآنكم ثلاث مرات فالله ما فيه من قرآنكم حرف واحد نكثت فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وسبعين يوما نعم صبت عليها المصائب من الحزن لا يعلمها إلا الله فأرسى الله إليها جبريل يسليها ويعزيها ويحدثها في أبيها وعما يحدث لذريتها وكان علي رضي الله يستمع إلى هذا ويكتب ما سمع حتى جاء مصحفا قدر القرآن ثلاث مرات هكذا الدعو على أبي جعفر السابق براءه الله هذا الكذب ليس فيه شيء من الحلال ولا شيء من حلال ولا حرام وانما في علم ما يكون هذا النص الأول الذين صرحوا فيه افترا كذبا على الصادق وهو صادق ولكنه ليس ليس في هذا القول أو ليس هذا القول من قوله الصدق لم يصح هذا عنه انما هذا من افتراء وكذب الروافد عليه رحمه الله تعالى والنفس الثاني ايضا في الكتاب النفسي الذين تجرأوا فيه على كتاب الله والدعو فيه التحريف انهم ايضا ادعو على ابي جعفر انه قال ان القائمة يخرج او ان يخرج المصحفة الذي كتبه علي وان المصحفة غابا بغيبة الامام الإمام الثاني عشر والنفس الثالث أنهم قالوا أيضا نسبة إلى الصادق برأه الله من قولهم إن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد سبعة عشر ألف سبعة عشر, سبعة عشر الف الف والتي بأيدينا ستة آلاف ومئتان وثلاث وشتون آية هكذا دعوا أن القرآن الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية. ثم قالوا البواق مخزونة عند أهل البيت فيما جمعه علي ومن يتأمل في هذه النصوص الثلاث يجد بينها تعاربا وهذا دأب الكذب الكذابين المحرفين أنك إن جمعت كلامهم وجدت فيه التناقض الذي يدل على كذبهم كما لم حدثت مع اليهود والنصارى إذا جمعت كذب اليهود والنصارى في تحريفهم لكتبهم عرفت أنهم كذبون لتناقبهم الواضح الصريح وكذا الروافد شبه اليهود والنصارى في هذا الباب فإن نصوصهم المدونة في كتبهم تشهد على كذبهم حيث إن في النص الأول ادعوا أن بقية القرآن قد نزل به جبريل على فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أن علياً ولذي كان يكتب هذا خلف جبريل نعم أيضاً ادعوا أن هذا القرآن الزائد ليس فيه حلال ولا حرام إنما فيه علم ما يكون فيما يتعلق بذرية فاطمة وبآل البيت فقط وفي النفس الأخير نعم ادعوا الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية تناقض واضح يعني لا يمكن الجمع بينهما بأي وجه من الوجود وأيضا تدعوا رأيهم ان الذي نزل على علي وهذا في النص الثالث ادعوا ان القران على علي ولا ولم ينزل لم ينزل على على, على فاطمة ان علي كانوا فقط في النص الثالث صرحوا بان القران بكامله على دعمه أي بالسبعة عشر ألف آيه كاملا على محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ادعوا أن القرآن الكامل هو عند الإمام, الإمام المنتظر الغائد في السردان ولن يخرج إلا بخروج هذا القائم وهذا بلا شك يعني حكايته يعني كذبه يغني عن حكايته <تصفيق> كيف ينزل لعظة جل كتابا يأمر عباده أن يتعبد إليه بما فيه من أحكام أو بما فيه من اخبار أو يعتقد ما فيه هو غائد ليس موجودا هل يقول هذا عاقل هذا ساق كذب اليهود والنصارى <تصفيق> اليهود والنصارى ما يعني خطر على ذهنهم هذا الكذب على ما يظهر ما أظن أن اليهود والنصار على ما فعلوه من تحريف في كتبهم قد يكون خطر على أذهانهم مثل هذا الافتراء على كتاب الله أن يدعوا يد... يدعو غيبة الكتاب ليس له وجود في واقع الناس هذا من أعظم الكذب على الله عز وجل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قد شهد بصدق هذه النصوص المفترام من ائمة الروافد <تصفيق> ونقلوها في كتبه في التفسير عدد من كبار ائمة الروافض المفسرين على مر العصور السادقة على عصيم اؤمنهم على سبيل المثال او قد يكون هؤلاء اشهرهم أولا علي, و... علي ابن إبراهيم القمي أو القمي لا أدري تبطه هي بتشديد ولكن لا أدري ببط ألقاف قد تكون القمي وقد تكون القمي أو القمي من فتح الله ثانيا المولى محمد الكاشان في تفسيره الصافي احنا ايضا ادعى حدوث التحريف في لفظ الكتاب عن ثالثا عبداللطيف الكاث زاراني نحن في تشفيره في تشفيره مرآة نعم ومشكات نعم ومشكات الأسرار رابعا محمد حسين الأصفهاني في تفسيره المشهور بتفسير الأصفهاني هو مثل البحراني في تفسيره البرهان سادس محمد حيضر الكرساني في تفسيره بيان السعادة في مقامات العباده سابعا السيد عبد الله العلوي المشهور بصبر بتشديد الباء من ثمنه ابو علي الفضل ابن حسن الطبرسي في تفسير مجمع البيان وإن كان الطبرسي قد نفى في مقدمة تفسيره حدوث التحريف في القرآن ورد على من قال بهذا يعني ما وافق أئمة الروافب الذين سبقوه في القول بتحريف القرآن في مقدمة تفسيره أما في داخل التفسير فقد وافقهم في نقل بعض كذبهم في نقل بعض نقل بعض كذبهم في تفسيرهم الباطني لبعض الآيات وأقره نحو يعني ما في زيادة بعض الألفاظ التي زادوها نحو أنهم زادوا علي وأقحموا علي لفظ علي أو اسم علي في كثير من الآيات <تصفيق> والدعو أن الصحابة قد أسقطوه من هذه الآيات <تصفيق> و... ويعتبر أعظم أعظم مؤلف نعم زمع فيه أقوال أئمة الروافض في ادعائهم تحريف القرآن وأن الله لم يحفظه يلزم طبعا بلا شك لزوما أكيدا من قول الروافد هذا أنهم يكذبون بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون كيف يكون, يكون محفوظا وقد حدث فيه كل هذا التحريف اللجنة دعوه فمعظم مؤلفين مؤلف في البيان تصل في إثبات تحريف عن كتابي ربي الأرباب لحسين ابن محمد التقي النوري الطبرصي لما هذا الطبرصي يختلف عن صاحب تفسير مجمع البيان وفصل الخطاب هذا قد طبع في الدولة الرافضية في العام الثامن بعد المائتين من الهجرة في العام الثامن بعد المائتين من الهجرة وهذا الكتاب فصل الخطاب جمع فيه النصوص التي جاءت عن أئمة الرافضة عبر الوسور نعم عبر الوسور السابقة إلى زمانه ودع فيه إجماع الرافضة على هذا ويؤكد ما نقله أن أغلب أئمة الرافض الذين ذكرنا أسمعه منذ قليل قد يعني اتفقوا على إثبات حدود التحريف في كتاب الله في تفاثيرهم وأغلب هذه التفاثير التي أشرنا إليها قد بنيت على التفسير الباطني أو على التأويل الباطني لكتاب الله من يعني من الفاتحة إلى صورة الناس ما تركوا آية إلا وحرفوا تأويلها على طريقة الباطنيه الملاحده الغله تعالى سبيل المثال ادعون أن او قوله تعالى في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم اي هدينا الى الامام او هدينا الى اتباع الامام الصراط الذين انعمت عليهم هو شيعتنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم النواصب الذين نواصبوا آل البيت العداء هكذا استروا والدعو قاتلهم الله أنا يؤثكون وقد رد عليهم هذا التفسير الضاطني العشرات من أئمة السنة نعم من الكتب الطيبة التي ألثت في زماننا المعاصر والتي يعني كشفت شيئا من هذا التفسير البرطني الذي يعني ما يتجرأ عليه اليهود والنصارى الخلون العمليه المحدد الربيع من هذه المدخلات حفظه الله تعالى كتبت به الانتصار لكتابي العزيز الجبار حيث اوردنا ما جئنا به من تاويلاتهم الباطنيه عن العديد من الايات وايضا من المواضيع التي ادعوا فيها انه قد حدث التحريف في الكتاب نعم صورة النور نعم في صورة النور أنهم قد جاءوا عند آية معينة في صورة النور التي فيها إثبات البراءة لعائشة رضي الله عنها وادعوا أنه قد حدث فقط يقدر بكذا وكذا من الآيات أو الصور قد حدثه الصحابة و أيضا حرفوا آيات الضراءة التي نزلت في عائشة رضي الله عنه وحذفوا بعضها وبلا كل هذه التحريفات يم يتمكنوا حتى الآن من طرويجها بين عامة المسلمين بل حتى بين بعض العامة عندهم يعني نظرا لبعض المقتضيات الظروف السياسية كما يقال هم لا ينشرون هذا التحريف بين عوامهم ولكنه ينشر في نطاق ضيق عبر مراجعهم الذين يسمونهم المراجع وقد يلقينه المراجع لبعض الأتباع وهم يدعون أو يعتقدون كما بيان أن الذي سوف ينشر ويخرج هذا المصحف المدعى الإمام الغائب المنتظر الذي يسمى بالقائم أو يلقض بالقائم <تصفيق> هو أيضا ادعوا أن هناك ما يسمى بصورة الولاية وبصورة النورين قد حذفها الصحابة من الكتاب وكل هذا من الكذب والافتراء على الصحابة ويصدق على هؤلاء الروافض وكذلك على غلية المتصوفة الذين حرفوا في بعض آيات الكتاب نحو ابن عربي وعلى هؤلاء المستشرقين قوله تعالى في صورة فصلت إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا والإلحاد هو الميل وقد جاء تفسيره هنا في هذه الآية على ثلاث مواحي قيل إن المقصود بالإلحاد والميل بلفظه عن المعنى المقصود وقيل هو المكاء والتصدية الذي كان يفعله الكافرون زق لكتاب الله واستهزاء به ما كان الصلاة الا من كان وتصديح و هو الاول والثالث هو التبديل والتغيير لفظ وكما بيّن ابن جرير في تفسيره تم ان الايه تشمل المعاني الثلاثة إن الذين يرحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة افعلوا ما شئتم اعملوا وكأ... ما شئتم وهذه صيغة تهديد وكأنها موجهة لهؤلاء الروافض اعملوا ما يشيرتم انه بما تعملون بصير فهؤلاء الذين يرحدون في كتاب الله لا يخفون على الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم يوم تشخص فيه الابصار موطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئداتهم هاء فأخف الذين يرحبون في آيات الله لهم وعيد شديد ويكثب هذا التهديد الذي يعد من أعظم التهديد من العباد اعملوا ما شئتم إنه بينا تعملون بصير <تصفيق> و وبين سبحانه بعد ذلك أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فلذلك نحن لا إيش يعني لا نظل أن هؤلاء يرجزون الله عز وجل وأن الله عز وجل ليس قادراً على أن يأخذهم بل هو سبحانه وقادر على هذا ولكنه سبحانه قدر أمر تركهم ابتلاءً وتمحيصاً للمؤمنين فنسأل أن يكون فشراه عن المسلمين وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه عز وجل وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم Šo